إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخرواصون الذين هم في غمرة ساهون يسالون اين يوم الدين يوم هم على النار يفتنون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 فَقَرُبُوا وَبَهُوا إِلَيْهِمْ قَالَا قال أَنَا تَأْكُلُونَ فأوجس مِنْهُمْ خيفة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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طيهين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 تَصِيرُهُمْ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فرشناها فنعم الماهدون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 كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ قَاهِرُونَ